الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنوه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رؤوس وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل يغش الليل لها إِنَّ فِي ذَلِك لآيَات لقَوْم يَتَفَكَّرُونَ وفي الأرض قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ من أعناب وزرع ونخيل صنوان وَغَيْرُ صِنْوَانٍ وَارْزَقْنَاهُ مِنْهَا طَلَلَاتٍ كَأَنَّهُ أُكْمِيمٌ وَمِنَ نفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولا 119. وأولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون